بسم الله الرحمن الرحيم ثلاث نصائح للمغتربين سأعطيك ثلاث وصايا عملية أرجو الله أن يكتب لنا ولك بها النجاح. إن كانت والدتك حية موجودة فاحرص كل الحرص حالى أن تدخل السرور عليها والله من أجل القروبات وأحظم أسباب التوفيق ادخال السرور على الوالدين وعلى الوالدة على وجه الخصوص فإن أردت بهذا وجه الله قصدت به وجه الله لا لشيء آخر بعمل الله وصاك بها فإدخال السرور على الوالدة من أعظم أسباب التوفيق ومن أعظم ما سيعيذك برحمة الله في غربتك هذه الأول أدخلها. أدخل عليها السرور لمكالنة هاتفية تسرها بها توخى أوقات تعلم أنها تحب أن تسمع صوتك فيها وَقَضَى رَبُّكَ أَنَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّ وَنَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِي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 قال يا ابن عمي رسول الله أراك سألته عن أمه قال والله لا أعلم عملا صالحا أحبوا أقرب إلى الله من بذن الوالدة, بإذن الوالدة آل أو الثاني لا يمر عليك يوم لا تقلب فيه بصرك في المصحف لا يمر عليك يوم لا تقلب فيه بصرك في المصحف ولو أن تقرأ جزء آيه لكن هذا له أثر في حياة القلب خاصة مما يرأه الإنسان من منعضه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر أمر الثالث فلتكن أظيما حياة من الله أن تصبح يوم ولم تكن لله ولو ثلاث ركعات هم استقبلوا قبله وصده لله ثلاث ركعات باختيارك لا يجبرك عليها أحد تجعلها ذخرا لك في الدنيا وذخرا لك في القبر وذخرا لك يوم تلقى الله الله يقول ومن الليل فسجد له وسبح ليلا طويلة وفي الحديث قالت فإذا هو في المسجد قد انتصبت قد سمعته يقول في سجوده أم من سخطك من صختك وعوض من لقوبك وأم بك من لا رحص ثناء عليك أنت كما أثليت على نفسك وأنتم يعني لست الذين تخبرون بالذات إخلتم الغرب رأيتم أهله ودياره شيئا عيانا لا تحدثون عن مجهور ومع ذلك عصمنا الله وإياكم من اللذة الحرام حتى اللذات المباحة الله لا توجد ردة أبدا أحظم من لذة السجود لله جل وحبا الله لنبيه توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك الساجدين وحتى يعرف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 لكن كيف يعرف الإنسان إن هذا العمل لذيذ إنه يفرح لو أنه قبض على هذا العمل فإذا قرر الإنسان استقرأ الإنسان لأحوال فالله لا توجد شيء ولا توجد لذة أعظم من لذة السجود لرب العالمين جل جلال عبد الله. ساجد يقول في سجوده سبحان ربي الأحلام ينزه خارق وهو يعلم يقينا أن الله غني علىه لكن يتوسل للأذي بهذا السجود أن يقربه منه فإذا قربك الله منه, منه وأحبك فكل شيء في حياتك سيسره الله لك ويختاره الله لك وخيرة الله لعبده خير من خيرة العبد لنفسه أفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى وألزمنا الله وإياكم كلمة التقوى صلى الله على وسلم وعلى محمد وآله الحمد لله رب العالمين أخي المسلم احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعل قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي